بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي انزل الكتاب ولم يجعل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَثِينٌ فِيهِ أَبَدًا مَّا كَثِينٌ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُمْ وَلَا لِآبَائِهِمْ كلمه تخرج من افواههم كلمه تخرج من افواههم ان يقولون إلا كذبا ان يق إلا كذبا فلعل لك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعل لك باخع نفسك على اثارهم ان لم اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ايهم احسن عملا اننا جعلنا ما على الارض زينه احسن عملا واننا لجعلوما عليها صعيدا جرزا واننا لجعلوما عليها صعيدا جرزا ام حسبت أن اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 113. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 114. نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 يُحِيطُ مَوَاجِدَنَهُمْ بُدَا على عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها فقالوا ربنا رب السماوات لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَقَقْ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَقَقْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لولا يأتون عليه بسلطان بين لمن يأتون عليه بسلطان بين فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا فمن اظلم ممن را على الله كذبا واذا اعتزلتم وما يعبدون الا الله فانتم الى الكهف انشر لكم ربكم من رحمته واذا اعتزلتم وما يعبدون الا الله فان إِلَى الْكَهْفِ إِن شَاءَ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأُولَٰئِكَ إِلَى الْكَهْفِ إِن شَاءَ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لكم من أمركم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 فهو المبتدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات, وَنُقلَّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ المين بِالْوَصِيدِ لو اطّلعت عليهم لوَلّيت منهم فراراً ولم ألت لو اطّلعت عليهم لوَلّيت منهم فراراً ولم ألت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وَكَذَلِكَ بَرَّسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا غَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ قَائِلٌ منهم كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه إلى المدينة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 ففي ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعرضنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وكذلك اعرضنا عليهم ليعلموا 116. وأن الساعة لا ريب فيها 117. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم 118. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم يَا نَرَبُّ أَنَّهُمْ بِهِمْ قَالُوا الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا قَالَّ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَلَمَنِ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُل رَّبِّي أعلم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا ظاهرا ولا تستفت احد ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله قل ربك اذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت وقل لا ساء ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد وقل لا ساء ان يهديني ربي من هذا رشد وَلَ بِثُ فيِيكَه فيهِمْ سَلاثَمئةٍ سنينَ وَزدادُوتِ الصَّ وَلَ بثُ فيكه فيهِم سلاستَمئةٍ سنين والدادُوتِ قل الص قُللهُ أَلَمُ بِماَا لَثُ قل قُلَّهُ أَم بماَالَث لَ غيبُ السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم في حكمه احد وثل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدل لك كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وقل الحق من ربكم ف فم ش ف يؤ ومن ش فكف ف ش فؤ وَ ش ف اننا اعتدنا للظالمين نارا احاق بهم سرادقها اننا اعتدنا للظالمين نارا احاق بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليشوي الوجوه وإن يستغيفوا يضاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن تجري تيم الانها او حللون فيها من اساور يحََّونَ فِيهَا مِن سَورَ مِنْ ذَهَبِ وَيَبَسُونَ فِي ياابًا خُبرَم مِنسُدُس وَإِْتَابِ رَقَ يحَلَّونَ فِي يا سَو منِ ذَهَبٍ وَيَبَسُونَ فِي ياابًا خبرَ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك اكيننا فيها على الاراء لما الثواب وحسنه مرتفقا لما الثواب مرتفقا وَبر بِلَهَُّثَلَ وَيلَْنِ جعلنا لحَذِهِ م جََّتَين مِن أَعنَّابِ وَحَفَفنهُ مَا بنَخل وَجَعل النابَنَهُ مَا زَووى وَب بلَهم مثَلَجلَم يناان غرسناهما من نخل وجعل بينهما زرعا قلتل جنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا قلتل جنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وَفَجَََّا خِنَا لَهُ مَا نَلَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِ بِهِ وَهُو وَيُحَاوُِهُ أَنَ أَكْثَوْ مِن كَمَالَْ وَأَعَُّونَ فَرى وَكَانَ لَهُ ثَلَ فَكَانَ لِصاحِ بِهِ وَهُ انا اكثر منك ما له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبا وما اظن الساعة قائمه ولا ارد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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً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 117. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 118. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 114. يؤتيني مِنْ من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 115. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها السماء فتصبح صعيداً زلقاً او يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمرى فاصبح يقلب كفيه على ما ان فق فيها وهي خاويه واحيط بثمرى فاصبحا يقلب فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ إِذْ عَذَّبُوهُ ۗ إِنْ عُذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء نَطَبَهُ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل والباقيات الصالحات خير عند ََّكَ فَوَابًا وَخَيون أأَملَ وَيَمَنُ سَجبلَ وَتَْرَ الأرضَبارزَةَ وَوحشَرناهُ فَلَم نُواادِر مِنهُ أحدد وَيمنَن سَجبال وَوتَرَ الأضبجَةَ وَأُرِيدُ ظُهُورَ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأُرِيدُ ظُهُورَ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أن لن نجعل لكم موعدا فلنزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وجد ما عمل حاضيرة وجد ما عمل حاضيرة ولا يظم ربك أحد ولا ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء اكسل الظالمين بدلا بئس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 ويأخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا واجعلنا بينهم موبكا قرأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا قرأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا اننا نصرف ولا قد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل ولقد صرفنا في كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا وكان الانسان أكثر 117. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 118. وما منع الناس أن يؤمنوا فَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 117. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 118. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما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 ياتِ رَّه فَأَعَغَعَه وَنَسَمَاقدَمَت يَد إِ جَعلنا عَ قُلُوبِهِم أَكَّةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَانِهِم وَقُرَ إِ جَعلَّ عَ قُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لو يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أمرح حتى تأَبل غَمهم البَحريين أَ أَمْض حقوب فلََّ بلَلَ غَمَمَا بَْه مَا ننس حوتَهُ مَا فَتَّ خَذَ سَبيلَهُ في البَحر صَب ألَماَا بللَ غم مَا بَْليهِ لَقَدْ سَبِلَهُ فِي الْبَحْرِ صَلبا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصبا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إلى الصخرة فإني يُرْحُوت فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سبيله في البحر عجبا وات تاخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى قال ذلك ما كنا نبغى ترتد على اثارهما قصصا فارتد على آثاره لا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 Ta-da-da! طيرا ما يصدر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر وانا ما لم تحط له خبرا قال ستجدني انشاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ستجدني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 أحفَلكك منه ذكرى ف قلَق حتى إ رركب في السفينةِ خلقها أو قلَق حتى إ رركب في السفينة خلقها قال اخلق تهاني تورق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال اخلق تهاني تورق اهلها لقد جئت شيئا قال ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال الم اقل اِسْتَطِيعُ مَا يَصُرُ قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي 113. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 114. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إذا لك يا غلاما فقتلهم قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقلتنفس ذكييةة بغير نفسلا قج تشيئا نكرى أ أق بغير نفس لاقدج تشي نكرى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 ذا ذهبت لصاحبني غادب لوتملدني عذرا غادب لوتملدني عذرا فانطلقت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا وهما فابه ان يضيفهما فوجدا فيها جدرا يريد ان ينقض فاقامه فابه ان يريد ان ينقض قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا فانبئك بتاوي 117. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 118. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ان اعيبها واردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُنْكِرَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فردن أي بدهُ ماَا رَبّهُ مَا خَيرَم مِنه زَكاتَ وَأَكُ رَبَ رحم أي ي ككَ وَأَكُرَ رَحم وَأَمَّ الجِداء فَكَانَ لِغلَ مَنةِ مَْنِ في المدينةِ وَوكانَ ت تحتهُكَزُهُماَا وَأَم الجداء فَكانانَ لِعول مَنةِ مَ في المدينةِ وَوكانَ تحتهُكَزُهُماَا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صَالِحًا فَأَرَادَ ربك أن يبلغ أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك بِلُغَاءَ شُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ لُغَاءَ شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ لُغَاءَ شُدَّهُمَا وما فعلته, عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستع يَا عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا عليكم مِنْهُ ذِكْرًا إنِ مَك لَ في الأرض وَآتَنَهُ مِن كلُ شيءَ سَبَبَ إ مَكَّ لَهُ في الأرض وَآتَناهُ مِن كلُ شيءَ سَبَبَ فأتْبع سببا فأتْبع سبَ ت إذ بلَغَ مَغبَ الشَّمس وَجدهاَا تغوب فيِي عم الحَمئَةٍ وَجدعدَ قَوْم حتى إ بلغَ مَبَ الشَّمس وَجدها تغوب في يعٍ حَمئَةٍ وَجدعد قوْم قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ ان تُعذِّبَ وَإِنَّ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قُلْنَا يَا ذا القرنين الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ ان تُعذِّبَ وَإِنَّ أَن تَتَّخِذَ فيهم حسنا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 113. ثم أتبع سببا 114. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 دونهم طرما لا يكادون يثقونه قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين 118. ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 119. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني أَيُّ سَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَيَّ عَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا آتُونِي زبر حتى حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال ارز عليه قصرا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له, له نقبا قال هذا رحمه من الرب هذا رحمه فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا فإذا وَتََقْنا بَعَضَّهُم يَومَائِذِ يمُوجُ فيِي بَعْض وَنُ فيِي خَف الصّورِ فَجمَعنهُ جَّ وَتََتْناَا بَعَضهُم يَمَائدي يمُوج فيِي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَاعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَاعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون يُقيمُ للسماء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وات... 126. انتخذوا آياتي ورسلي هزوا 127. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 128. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا <تصفيق> قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن 111. فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 112. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 113. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن